أ خ ي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء فجرد حسامك من غمده فليس له اليوم أ ن يغمدا أخي جاوز 「ありがとうございました」 يجيبون صوتا لنا او صدى أ خ ي أ ي ه ا العرب في ا ل أ ب ي أ ر ى اليوم موعد ل ا ل ل غ د ا أ خ ي أ ي ه ا العرب ن ح م المدينه والمسجد افي ان جرتي ا ر ا ه دمي واطبقت أ ن يغمدا اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا فجرد حسامك من غ م د ه فليس له اليوم ان يغمدا ففتش عن بهجه ح ر ة أ ب د ان ا م ر أ ى عليها العدا 「あなたの声をかけた In the name of Jesus Christ, the name of Jesus Christ is the name of Jesus Christ. ねえ。